الحمد لله يحمد الكاملين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وآلِه وأصحابِه أجمعين تعظيما لنبيه وتكريما لفخامة شان شرف صفيه فقال عز وجل من قائل مخبرا وامرا